وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَلَا دُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِمَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من فتنة مساي أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تؤعدون الناس الله لا تؤعدون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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهما على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهما قال أنتمسون وقد فرضتم وقد فرضتم له فريضة فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقواة ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بنا تعملون بصير